يقول السلام تعلمون حبيبكم الله ما حصل ويصل من الرافضة على مرض التاريخ الإسلام من مكرم وحفظ على الإسلام أهله ولم يسلم منهم ومن فدورهم حتى رب البرية تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام فماذا فما, فما تعلمون حبيبكم الله على هذه الإبارة التي صدرت من أحد الواعين في خطوة الجمعة ألا فلا تعلمون فلتعلموا أننا لا نستهل دماع الرافضة ولا نستهل عراضهم فضينا ليس خوفا من أحد ولكن ديننا يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا قد وإلا فشغل الرافضة كبير وشغلهم مستقيم ألا والتعلموا أننا لا نستحل دين الرافضة لا نستحل دين الرافضة ولا نستحل أروابهم ولا نستحل ليس خوفا من أحد ليس خوفا من أحد ليس خوفا من أحد ولكن ديننا ديننا يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد وإلا فشر رافضة كبير وإلا فشر رافضة كبير وبلاء الأمة بها مستطير لا أدري ما مع هذا الكلام هو الآن يقول شرهم كبير يقول ما نستعرض لهم إذا كان شرهم كثير هذا هو التعرض لكن من يكون غد على العقيدة الصعيحة ويكذب الله جل وعلا ويقال لا يتعرض له بشيء هذا من الأفضل إنما أمرنا لأن نحترم الذي يكذب الله الله يقول لا إكما مبرؤون مما يقولون وهم يعلمون على الأشهاد أن عائشة أم المؤمنين فيهتره أنها وأنها الله يبرئها وليوأبون إلا أن يبتهمها آه النبي يقول أبو بكر في الجنة ويقول لا هذا في الناس يقول عمر في الجنة يقول لا هذا في هم يجهلون الله بأنه غافل بثالثات العلي في نظرهم لكن جبريل خان وثرك حيدرة ذهب يعطيها محمد لا شك أن هذا من أبلغ السفاهات ولذلك يقول ان العلماء إن أكذب الطوائف من طائفة الرافضة لو كانوا من ذهين مثلًا لكانوا حميم، ولو كانوا من الطيور لكانوا من الرحم. لا أدري ذلك. ثم حوادث سوريا الآن خطيبة على عذان عرور نقل نقل قطعة من خطيب من خطبة رسم في طهران. يدعو الشيعة العرب ليذهب ويدخل إلى سوريا يقاتلون مع النظام لخشية أن تكون السلطة في المستقبل عند الذين لا يحبون على البيت. الذين لا يحبون على البيت هم طائفة الأحناف وطائفة الشافعية الماركية وطائفة الشافعية وطائفة الحنابلة وآل الحذيفة. هؤلاء هم الذين يراهم الراسفانهم لا يحبون البيت ومخليسون على أن تسان سور يعني يتولى أمر أحد من هؤلاء وهذه الأشارة ترسل من إيران عبر العراق حتى ترذاعة عنها أنه كان على العراق لا يتركها تمر قد يكون فيها أسلحة لا سجد سجد في سوريا. ثم العراق ما وجدت فتنة من انتهاء القرن الثاني من الهجرة إلا وتجد كيف الحراجة ستحصل التي وراءها الرافق والذين في العراق والله المستعان